الحمد لله وصلاة على رسول الله أما بعد فمعنا اليوم السؤال العاشر من أسئلة الأجنب المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة التي أجاب عنها قضيلة الشيخ صالح الفوزان. فزان الفزن. يقول السؤال هل ينزمنا ذكر محاسن من نحذر منهم فأجاب الشيء قال إذا ذكرت محاسنهم فمعناه أن تدعوت الاتباعين لا لا تذكر من حسن أو لا تذكر من حسن إلى أخذ ما أجاب به الشيخ حفظه الله ودرك فيه هذه المسألة صارت تعرف في وقتنا الحاضر بمنهج الموازنات حكذا تسمع وماذا يعني منهج الموازنات؟ يعني أن توازن بين الحسنات والسيئات سمعنا هذا الكلام أن إذا أردت أن تحذر من مبتدع وتقول مثلا فلان مبتدع خارجي احذره ابتعد عنه يقول لك يجب يلزم أن تذكر محاسنه مع التحذير يعني كما قلت هو خارجي تقول أيضا هو رجل صالح يصلي يصوم يزكي رجل يفعل الخير يصل الرحل إلى هذا ما ينزمنا به أهل البدع هذا معنى منهج المؤزنات يعني توازن بين الحسنات والسيئات فتذكر حسناته كما ذكرت سيئات هذا المنهج منهج مبتدع ابتدعه أهل البدع لماذا؟ حتى يتخلصوا من فائدة التحذير هم لما رأوا أن هذا السنة في تحذيرهم منهم قد نفروا الناس عنه وقبل الناس من أهم السنة كلامهم فيه أرادوا أن يدافعوا عن أنفسهم وعمهم مثلا فاخترعوا هذا المنهج. ليضطلوا فائدة التحذير الآن حاولوا في البداية أن ينفروا الناس عن التحذير من أهل البدع وذكر أن هذا من الغيبة وما شابه فلما جمعهم الأدلة التي ذكرناها في الدرس الماضي حاولوا بطريقة أخرى وهكذا مكر أهل البدع مستمر لا ينتهي فاخترعوا هذه البدع الجديد أنك إذا أردت أن تحذر من شخص لابد أن تذكر محاسنه. طيب إيش الفائدة التحذير بعد ذلك أنت تحذر من الشخص لماذا تحذر يعني تريد من الناس أن يحذروا منه أن يخافوا منه أن يبتعدوا عنه حتى لا يقعوا في مصيبته ولا يصابوا في كيف ثم بعد ذلك لما تأتي وتقول لهم والله فلا نبدأ لكن رجل صالح وطيب وما شاء الله عليه وكذا إيش فائدة التحذير بعد ذلك ما عاد للتحذير فائد لأن الناس يقول لك والله عامة الناس خاصة تنقلوا ما شاء الله إذا كان عنده كل هذا الحسن خلاص مش مهم سيئة هذه الطاورة ظهر كما نسمع حتى من أهل البدع هذا الكلام ومن المميعة بالذات يقولون هذا الكلام لتهدرون كل محاسنه من أجل سيئة واحدة الله أكبر هذا ما نسمعه نصبوك ولا لا فلما تكون عند الناس هذه القاعدة أو عند العامة أو عند غير ثم يسمع منك التحذير ويسمع منك الثناء والباطل ماذا ستكون النتيجة لا من التحذير هذا الذي يريدون أن يصلوا لي منهج الموازلات هذا منهج باطل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبمنهج السلف الصالح رضي الله عنه لما جاءت فاطمة بنت قيس للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن معاوية وعن أبي جهل ماذا قال لها صلى الله عليه وسلم قال ما معاوية فزعلوا لا ما له وأما أبو جهل فضراب للنساء هل ذكر محاسنه لم يذكر. مع أنهم صحابة معاوية كاتب الوحي. ومع ذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حسنه لهذا المقام لأن المقام بارك الله فيكم مقام تحذير وليس مقام مده هناك فرق بين المقامات لماذا سألك السائل حتى يعلم ما عنده هل يأخذ عنه أم يحذر منه فأنت تذكر له تحذر منه هو مسلم يصلي يصوم يزكي هذا الأصل في كل مسلم فما في داعي للذكر. المهم أن تذكر ما الذي يجب عليه أن يحضر منه وأن يبتعد عنه هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة كثيرة أما السلف فآثارهم كثيرة لا يسع المقام لذكرها وقد ذكرت بعضها فيه مقالتي عن منهج الموازنات موجودة على شبه الدين الطيب. فمنهج موازنة بارك الله فيكم باطل يبطل فائدة التحذير من أصله ما عاد له فائدة منهج تحذير من أهل الجاهل وصاروا يستدلون على ذلك بأمورين الأمر الأول وهو حديث الخوارج قال انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال يحتر واحدكم صلاته إلى صلاتي وصيامه إلى صيامك وقراءته إلى قرائتك قال هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم محاسن صلاة وصيام وقراءة من أحسن ما يكون وحذر منهم إذا جمع بين الحسنات والسيئات هذا القول باطل وهو غباء في الاستبدال أو أهو غباء في الاستدلال ناتج عن هوى حقيقة لأن بعض الذين استدلهم يعرفون أن هذا ليس يسمح للاستدلال لكن الهوى ما الذي يفعل بصاحبه يصبح ينتقي أي شبهة دليل ويتعلق بها هذه طريقته ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه منهم فأولئك الذين سموا الله فاحذروهم لأن علامة أهل الفداعات أنه يتعلق بالمتشابهات ويترك الأدلة الواضحة الصريحة ويذهب إلى أدلة لا تحتمل مع أن هذا لا يحتمل أصدر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأوصاف للذم والتحذير لا للمدح نعم الصلاة والصيام وقراءة القرآن شيء يمدح عليه فعله لكن لما لم يكن نافعا لهم فرم ذنبه وليس مدحاً ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز قراقيا إذن لا يتفعون به قراءة فقط بدون فائدة هذا هو ظاهر حادث فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء للتحذير لا لبيان حسنا وهذه فائدة مهمة لك يا عبد الله عندما ترى المبتدع عنده حسنات وفضائل لا تغتر بها لا تنخدع بها هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم الآن أنت تصور نفسك أمام خارجي وانظر في حاله التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم صيام وقيام ودموع في الليل ها ماذا سيكون حالك؟ ما شاء الله هذا مستحق يا أخي يكون خارجي ولا يكون على منهج بعض تضر وتنخدع وتضيع فهنا حذرك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا إذا كان الرجل على بدع فلا تغتر بأي عمل يعمله بعد ذلك من الصالحات لا تنخدع فمن الناس من يعمل وعمله هذا لا نفع له كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخواج إذن لا تدل لهم على هذا هذا ذكر للتحذير لا لبيان محاسم فقراءة القرآن والصلاة والصيام تكون حسنة ونافعة إذا كانت من غير بدع وصاحبها على السنة تكون مما يمدح به الشخص لكن إذا لم تكن على السنة لم تكن نافعة بمعنى أن صاحبها لا ينجح، لا يثنى عليه ويتبع، وليس معنى ذلك أنها تكون باطلة عند الله سبحانه وتعالى، إلا أن تكون بدع وكفه. المهم الآن. أن نعلم أننا إذا رأينا مبتدعا وعلمنا منه البدعة لا نغتر بعد ذلك بعماله الصالح وإن رأيناه للعمل الصالح بقي الدليل الثاني عندهم وهو أنه بعض العلماء عندما ترجم للرواة من أهل بدع وغيرهم ذكر المحاسن والسيئات أو أن بعض العلماء أحياناً يذكروا محاسناً وسيئات لبعض الرواة، هذا ما أجبنا عنه سابقا، وقلنا المقاب يختلف أنت عندما تتكلم في الشخص لماذا تتكلم فيه؟ إن كان تحذيرا من مبتدع فهذا لن تجده السلف على ذكر محاسنه أبدا أما إذا كان للترجمة كما فعل الذهبي في السيار فهنا تذكر ما له وما عليه لأنك تترجم له إيش يعني تترجم له يعني تذكر شيئا من سيرته وتعرف الناس به بس هذا هو المراد فليس المراد في هذا المقام هو التحذير إن من مراد التعريف به فقط فهذا المقام يختلف مقام آخر تتكلم في الراوي من أجل الرواية لا لأجل البدعة والتحذير من البدعة فيقول هو في نفسه ثقة لكن في حفظه بعض الشيء فتجد العلماء يقولون الرجل صالح عابد طيب لكن عنده كذا حتى يميزون لك الأمور وتكون الأمور عندك واضحة. فهل تقبل روايته أو لا تقبل؟ هذا مقام آخر. إذا أسباب الجرح والتعديل هي التي تبين لك ما يجوز متى يجوز ذكر الحسنات ومتى لا يجوز. لماذا تكلمت فيه؟ أنت تكلمت فيه بالتحذير من البدع. فلا تذكر محاسنه وهذا المنهج المنهج المبتدع أن يلزمك بذكر المحاسن في هذا المقام لرد فائدة التحدي وبقي أمر أخير لننبه عليه وهو هل تهبون محاسن المبتدع الذي وقع في بدعة واحدة كل هذه الخيرات التي عنده والدعوى وكذا تهدرونها لعذب مفسدة واحدة لمسألة واحدة لا تستهن بالمسألة بارك الله فيك المسألة الواحدة تخلدك في نار جهنم المسألة الواحدة تدخلك نار جهنم أحقابا من الزمن المسألة الواحدة تجعلك فاسقا في الحياة الدنيا المسألة الواحدة توجب عليك حد القتل وحد الرجل هذه المسألة الواحدة هذه كلها أحكام شرحية أدلتها في الكتاب والسنة كثيرة هل هأهضر الله سبحانه وتعالى كل هذه الحسنات من أجل مسألة واحدة دعا هل هذا ظلم؟ لا بل هو علم عديد هذه المسألة عندما تعظم يعظم أمرها وعندما تكثر مفسدتها يعظم حكمها فتبطل معها أو تضعف معها بقيق الحسنات انظر سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ابن جدعان كان يخرج ضيف ويصل الرحم ويطعم الطعام هل ذلك نافعه عند الله تبارك وتعالى فقال عليه الصلاة والسلام لا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم دين بطلة الحسنات كلها يجني أمر واحد مسألة واحد هذا في الكفر والإيمان أما في المسلم فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في رأس الخوارج قال يخرج من ضيضي هذا أقوام يحضر أحدكم صلاته إلى صلاته الحديث الذي ذكر فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل مع أنه يصلي ومسلم ومع ذلك حذر منه ذهبت حسناته كلها ضعفت أمام البدعة التي سيرتكبها من يأتي من بعده الخوارج سيئته استباحة دماء المسلمين هي سيئة واحدة لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لإن أدركتهم لأقتل أنهم قتل عادة مع ما ذكر عليه الصراط والسلام من صلاتهم وصيامهم وقراءتهم للقرآن قال لإن لأ أدركتهم لأقتل أنهم قتل عادة وقال هم كلاب أحد النار أين ذهبت هذه الحسنات التي تتحدثون عنها فانتبهوا بارك الله فيكم لهذه البدعة الجديده التي ظهرت قل لك انظر إلى حسناته وأعماله بارك الله فيكم مع الكفر تحبط جميع الحسنات لا تنفع ومع البدعة إذا كانت كفرية كذلك أما إذا كانت البدعة فسقية فتضعف هذه الحسنات والذي يهمنا في هذه الدنيا أن نحافظ على دين الله صافياً نقياً وأن نحافظ على عقائد المسلمين سليماً من الضلالات هذا ما أوجب الله علينا وهذا ما أوجب الله على المسلمين أن يحذروا من أهل الهدى كي يبقوا على الصراط المستقيم وكي يبقى الصراط المستقيم واضحا، صريحا، صافيا، ليس فيه غضش ليهلك من هلك عن بيت ويحيى من حي عن بيت فواجبنا أن نبقي هذا الصراط المستقيم واضحا صافيا نقيا وأن نعرف الناس بأئمته وأن نحذرهم عمن ينحرف بالناس عنه من أهل البدع والضبط هذا دينه وهذا ما نحن عليه اتباعا لسلفنا الصالح رضي الله عنه من رضي فليرضى ومن سخط فليزخط واللقاء بين يدي الله وبرك وتعالى والحمد لله